ص ل ا ة القيام عذابكم الله ا ل ل ه اكبر الحمد لله رب العالمين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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ ل ا من ظلم وكان الله سميعا عليما إ ن ت ب د و خيرا أ و تخفوه او تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أ ن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا بين ذلك سبيلا أ و ل ئ ك هم الكافرون حقا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 اهدنا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ن ا اوحينا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده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 إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أ ل ق ا ه ا إ ل ى مريم وروح منه ف آ م ن و ا بالله ورسله ولا تقولوا ث ل ا ث ة ولا تقولوا ثلاثه انته خيرا لكم إ ن م ا الله إ ل ه واحد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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 ُ ر ِّ م َ ت ْ عليكم ََُُْ ا ل ْ م َ ي ت ُ والدم ََُّ ولحم ََُْ الخنزير ِِِْْ وما ََ أ ُ ه ِ ل َ لغير َِِْ الله َِّ به ِِ و َ ا ل ْ م ُ ن ْ خ َ ن ِ ق َ ة ُ و َ ا ل ْ م َ و ْ ق ُ و ذ َ ة ُ و َ ا ل ْ م ُ ت َ ر َ د ِّ ي َ ة ُ و َ ا ل ن َّ ط ِ ي ح َ ة ُ وما ََ اكل ََ السبع َُُّ الا َّ ما َ ذكيتم ََُْْ وما ََ ذبح َُِ على ََ النصب ُُِّ و َ أ َ ن تستقسموا ََِْْ ب ا ل ْ أ َ ز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 فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر.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 وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لوكفرن عنكم, لو عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذ قال موسوعه ى ل ق ي ا قوم اذكروا ن ع م ة ا ل ل ه ع س ي ك م إذ ج ع للعلوم فيكم أنبياء و ك م م ل ك ك ا و ت م ا ل م يؤت أ ح د ا ا ل ا م ي ه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 السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 بني ادم بالحق إ ذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ا ل آ خ ر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين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 إلا الذين تابوا م ن أن قبل ق ت د ر و ا ع ل ي ه م ف النابلسي ع م و ا أ غفور رحيم يا أيها ا للعلوم ذ ي ن ا ل ه ا و إليه س ي ل ة و ج ا ه د و ا ف ي س ب ي ل ه لعلكم تفلحون إ ن الذين كفروا لو أ ن لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه, ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم, ما تقبل منهم ولهم عذاب أ ل ي م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 ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر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 وإن كثيرا م ن ن ا ل ا س ل ف ا س ق و ن أ ف ح ع ه ا ل ن ا ه ل ي ي ة ب غ و ومن ن أ ل س ن من ا ل ل ه حكما ل و م يوقنون ا ل ل ه أكبر ا ل ل ا م ي ه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 موسوعه م ل ن ك م منهم فإنه إن ا ل ل ه لا ي ه للعلوم الاسلاميه ظ ن في ا س ر ا ء الله م ي الحسنى خ ش أن تصيبنا دائرة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 فسوف ي أ ت ي الله بقوم يحبهم ويحبونه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده ة والخنازير وجعل ن م م القردة والخنازير وعبد الطاغوت أ و ل ئ ك شر م ك ا ن ا و أ ض ل عن سواء السبيل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 ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا والله لا يحب المفسدين الله اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 إ ن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أ ه ل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا ا ل ت و ر ا ة والانجيل وما أ ن ز ل إ ل ي ك م من ربكم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 ف ر ي ق ا ك ذ ب و ا وفريقا ي ق ت ل و و و ن ح س ب ه د ل ا ت ك و ن فتنة ف ع م و ا وصموا ثم ت ا ب الله ع ل ي ه م ذات مضمون ا ا بصير ب م ا ي ع م ل و ن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 وقد ق كفر الذين ا موسوعه ا إن الله هو ا ل م س ي ح ب ن مريم و ق ا ل ا ل م س ي ح يا بني ي ا إ س ر ئ للعلوم ب د ا ل ه ربي ر ب ك إنه من يشرك ب ا ل ل ه فقد حرم ا ل ل ه عليه ا ل ج ن ة و م أ و ي ه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 ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أ ل ي م أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله, الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ب ن مريم إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل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 و ا ل ل ه هو ا ل س م ي ع ا ل ع ل ي م ا ل ل ه ا ل ل ه ا م ي ه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 ا موسوعه النابلسي للعلوم و أهواء قوم ا قد ظ ا ن قبل ل و و أ ا كثيرا و ل و ا عن س و ا ا ء ل س ب ي ل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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أ ن ف س ه م أ ن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أ ن ز ل إ ل ي ه ما ت خ ذ و ه م أ و ل ي ا ء ولكن كثيرا منهم فاسقون الله, الله اكبر ل ل ه أ السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله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 الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله ه أكبر الله أكبر أ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 لا أعبد م الهدى تعبدون و ش ر ك ب دعويه و ن ما أ ب د غير ر ب د عبدتم ولا أنتم ما و ل ا أ ن ت م ع ب د و ن م ا أعبد ل ك م دينكم ولي ا ل ع ي م و ا ل ل ه النابلسي ل ل ه ع ل ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ا ل ل ه أ ك ب ر ا ا ل ل س موسوعه عليكم النابلسي للعلوم ي الاسلاميه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 اللهم لك الحمد كله لا قابض لما ب س ط ولا باسط لما ق ب ض ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أ ع ط ي ت ولا هادي لمن أ ض ل ل ت ولا مضل لمن هديت اللهم إ ن ا ن س أ ل ك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إ ن ا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن ف ت ن ة المحيا والممات ومن ف ت ن ة المسيح الدجال اللهم أ ش غ ل قلوبنا بحبك و أ ل س ن ت ن ا بذكرك وعقولنا بالتفكر في خلقك والائك وجوارحنا بطاعتك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 وأعذنا م ن ش ر و ر أ ن ف س ن ا ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ع ف و و ا ل ع ا ا ف في ي ة ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ل ع ع ف و و ا ا ف ي ة في ديننا ودنيانا و أ ه ل ي ن ا و أ م و ا ل ن ا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين أ ي د ي ن ا ومن خلفنا وعن أ ي م ا ن ن ا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أ ن نغتال من تحتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعوات يا رفيع الدرجات يا مقيل العثرات اغفر للمسلمين والمسلمات, اغفر للمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم و أ ص ل ح ذات بينهم واهدهم سبل السلام و أ خ ر ج ه م من الظلمات إ ل ى النور وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم وفق ولي أ م ر ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أ ص ل ح له بطانته يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم أ ن ج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين اللهم عليك ب أ ع د ا ء الدين ف إ ن ه م لا يعجزونك اللهم انصر دينك وكتابك و س ن ة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار و أ د خ ل ن ا ا ل ج ن ة مع ا ل أ ب ر ا ر يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم وبارك و أ ن ع م على سيدنا ونبينا محمد النبي ا ل أ م ي ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و أ ز و ا ج ه وذريته إ ل ى يوم الدين موسوعه النابلسي ل ه أكبر الاسلاميه أكبر الله أكبر الله أكبر